بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين بطاسين دخبي اندريتوا أما آيات كان قرآن كتاب آشكرايا هدى وبشرى للمؤمنين هو رينموني ومجددان بو برواداران الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اواني كانواج بجدين برواي ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون براستي <تصفيق> اواني باورناهن بروجدواي كردو خرافكان يان مان رازاندوتا وبيان بو اوامبسرگرداني اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخرتهم الاخسرون اوانك سانيكن سزايب ديام بو هيا اوان للروج دوايدا زرر من ترين كسن وان انك لتلق القران من لدن حكيم عليم درستيت اي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن بیدادری فیر دیکری للاین خوی کار درستی زاناوه اذ قال موسا لأهلی انی آنست نارا, نارا سآتیكم ها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصقلون بير <تصفيق> يا خر وكات موسى بخيزانك من اقريبد يدكم اي ولير دابن من درومبولاي او اقريب ازوي حوالك تام بودينم يا گرو بزوس چلو اقره تام بودينم تا اي وخوتاني بيگرم فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَا أَنْبُودِكَ مَنْ فِي الْنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان زاكاة موسى لاي اغرق <تصفيق> بانجي لیکرا كاپی أو بوا او کسايلناو اغرق دایو اوش بدور دایا وپاکو بگرد خواي يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم أي موسى براستي أوي بانجي كردي منم خواي بد صلاتك درست وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرون لم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. دقوتان كتفرد أيش فريدة إن ذاك كاتبيني وكتير مارد زولاء موسى هل هاتو اوري نداءه خافر موي أي موسى ما ترسى بجمع بين غبران لا يمنا ترسن. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم كستمي <تصفيق> كردبي طاش اخرا بكاي غريب بتاكا او من لي بوردي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 ئەمە دوو موعجیزەیە لە نۆ موعجیزە بۆ فیرعەون و گەلەکەی بەڕاستی ئەوانە گەلێکی لە سنوور دەرچوون فلما جاءت هم آیا تنا موبیڕة قال ها سحر مبین ئینجا کاتێ موعجزە ئاشكراو ڕوونەکانی ئێمەیان بۆ وتیان ئەمە جادوویێکی ئاشكرایە وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَمَنْ ذَلِكَ فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ او مُؤَجَّزَانَيَانِ دان پِيدَانَ دَنَا كِلَذْلِي خُوَ او أَوْ مُؤَجَّزَانَيَانِ لبرس تمكاري لَبَرَس تَمْكَارِي خُوبَزِلْ زَانِينِيَان إِنْزَا سَرَنْز بَدَ سَرَنْجَامِي خِرَافَكَارَان تُون بُوَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ سوين بخوا زانستمان بداود وسليمان بخشي هردو چانوتيان هموس پاسو سنايبو أو خوايي كرزي <تصفيق> داوين بسرزور لبند باوردار كندا ووارث سليمان دا داود وقال يا ايها الناس سلمنا منطق الغير واوتينا من كل شيء إن هذا له المبين و بو بۆ میراتگری داوود لە پێغەمبەرێتی و پاشایەتی و زانیاریدا سولەیمان وتی ئەی خەلچینە فێری زمانی باڵندەکان کراوین وە لە هەموو شتێکمان پێدراوە بەڕاستی ئەمەی بەمندراوە فضل و چاکەیەکی ئاشكرایە وحوشڕ لسولەیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون وەکۆکرایەوە بۆ سولەیمان هەموو سەربازەکانی لە جنۆكە و ئادەمی با و باڵن دەکان ئینجا ئەوان لە پێش و دواکەوتن بەرجیری دەکران و بەڕێز دەڕۆشتن حتى ئا ئتەوا علا وادیلنەملی قالت نەملت یا یها النەملو دخلوا مساکنکم قالت نملة يا أيها النمل دخل مساكنكم لا يحطم نكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى <تصفيق> كات الجيش سرشيوي شوي ميرولا شوي نجبو ميرولا يزربو ميرولا يجبوتي أي ميرولا بروننا وما بَاسُ لِيمَانُ لَشْكَرَكِ نَتَنْزِلِ قِينَ لَجِرْبَيَانَ دَاءَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَيْهِ وَأَنْ أَعْمَلَ صالحا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ إِن جَ سُلَيْمَان بَسَر سُرْمَانَ وَزَرْدَخَنَيْ كَلَقْسِي أُميرُولا وَوُتِي أَيْفَر وَرْدِغَارَم وَامْرَابَيْنَا كَسْفَاسِي أُوتَا بَيْنَكَ نِعْمَتَ كَانَت بِكَم كَرَسْتُوتَا بَسَرْمَنُو دَايكُ باوكم دَا وَرَامْبَيْنَا وببزيخ خود بمخراري زيبان دساك كانت وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهد هدى أم كان من الغائبين <تصفيق> زى سليمان تايبابالند دا كان داجيرا وتي أوتياء بو ببو سليمان نابينم ياخد لآمد نبوانا خويد زيوتاوة لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. سوين بخواص زاش ددم دم يا بجمان سري دبرم يا بجمان بلقيت شرون بودينيت لسر آمادنا بوني. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ إِنْزَا فَفُو مَاوَيْشِ كُرْد مَايَوَا إِنزَاهَاتَ وَبَ سُلَيْمَانِ وَذْ آغادار بوملشتكة آغادار نيدلي لولاتي سبأة حواليش <تصفيق> <تصفيق> إني وجدتم رأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم براستي <تصفيق> من ديم آفرتك پاتشاي اوانا بناوي بالقيس كهموش تيچي پاتشايتي پيدراوو تخت تيچي پاتشايتي زور گوري هيا وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ خُيُ قَلَكَيَّ مَدِيدٌ لِذِيَاتِ خْوَاصٍ جَدْبَ وَرَوْضَ دَبَنُو شيطان كردا وخرافا كان يعني بوا رازان دبونوا بو هو يو برگري كردون لرأيقاي راس بو يا اوان رأيقاي راسنا دوزنوا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون بو اوي سجدن بن بو او خوايي ک اویشاره و بل اسمان کانو زویدادر د خادر د ریدینه و اوجدی شار نو اووی در د الله لا اله الا هو رب العرش العظیم خوکه هیت پرستراوی چی ترنیه او قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين سليمان بففواكيود اي ملكولينا سير دكين تابزنين راز دكيل لو حوالدا يعني لدروزنانيد بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ئەم نامەی منیان بۆ بەرەو فڕەیدە بۆیان پاشان دوور کەرەوە لێیان ئینجا سەرنج بدە چ وەڵامێک دەگەڕێننەوە قالت یا یها المەل ئنی ئولقیە ئلەیە کتابن کەریم بەلقیز وتی ئەی پیاو ماقوور و سەرۆکەکان بەڕاستی من نامەیەکی گرنگم پێهاوێژراوە إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كبه قمان لسليمان وهاتوا براستي أو نامدس دس بيدكات بناوي خواي بخشن مهربان ألا تعلو علي واتوني مسلمين خوتان بقو رمزان بسرم داو بمسلماني وقردن كتسي ورن بولام قالت يا أيها الملأ أفطوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. بالقيزوت أي سروك أشرافكان كان درباري أم كلام راي خوتن في بلين. تونك من نادم حتى إيه وأماد نبنو راويشتان بينكم قالوا نحن ألوقة و ألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين وتيان آم خاوني هازن ولا ذنق داخوني آزايتي تشزورين وفرمانو بريرج بدستي تويا كواتسرنز بدوبير بكروا صفرمان يقدداءيت قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وتيبراستي <تصفيق> بادشيان هركاته بزورتو نشار كوا خراف ويراني دكن ودصالات داركاني اوشال الرسوا وسرشور وكات ازالب هربو جوره دکن وانني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون ذا براستي من دياري چيبنرخو گوريه امبودنيرم ان ذا تاوروان دکم کندرا وكان فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِنْزَا كَاتِنِرَّا وَكَاهَاتَ لَيْ سُلَيْمَانِ سُلَيْمَانُ وَتِيْ ايوا مالو سامان بمنددان دي او اخوا بمندا واتاك ترى لو يداويه بايوا بلكو ايوا بدياريه كانت عنده الخوج بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم منها أذلتهم وهم صاغرون. بديار يكوا بجر وبولايان سوين بخوا بويان دين بلش كريكوا كتوانة روب روبون ويان نية لقلي دا وسوين بخوا بزلي ليو جردستي لولاد كيان دريان دكين لكات يقدا أوان وسرشورن. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين سليمان وتي أي دستي أشراف كان كم تان تختبأت شايكين بودينن فش أويبم الكتبين بولام قال افرتم من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين جنوخي <تصفيق> شي غوري بهيز لذنوكه كانوتي من او تختيت بودنم فش اويل ذيغاي خود هستي وبغمان من بتوانام بس اوهينا لداو دستا شم 119. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 110. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم اويزا نستي لكتابي اسماني لابوتي من بودين مش او تهاود بتروكيني تختكي هنا زكاتك سليمان تختكي بلقيس اله خودابيني متي امل فضل پروردگار مواء بۆ ئەوەی تاقیم بکاتەوە ئایە شکری ئەم نیعمەتە دەکەم یان پێنەزان و سپلە دەبم و هەر کەسێ سوپاسی خوا بکات او بێگومان سوپاس بۆ خۆی دەکات و, و هەر کەسیژ بکات زیانی بۆ خۆیەتی چونکە بێگومان پەروەردگارم دەوڵەمەند و بێنیازە قال نكّر لها عرشها نذر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون سليمان وتي تختكي بغورن سرندين ديناسيت وتختكي خياتي نايناس يتوا فلما جاءت قيل هاكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين إن زاكاتيك بالقيس هات وترا تختكيتو وك أموابو وتي وك علي أوا سليمان وتي سليمان وتي بيش بالقيس زان اسمان بيدرابو وإيما ملكتزبوين وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ وَأَوَيْ بِيَزْقَالْ أَخْوَادَيْ بَرِزْبَرْقِرِيكَ لَبَاوَرْهِنَانْ بَخْوَادَ بِيَقُمَانْ بَالْقِيزْ لَقَلِي كَافْرَانْ بُو قِيلَ لَهَ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 قیس پێی ووترا بچۆرە ناو کۆشکەکەەوە،ئنجاکاتێک کە بینی بە دەریای زانی و هەردوو قاتی هەڵکرد بۆ ئەوەی تڕ نەبێت سولەیمان پیود، ئەوەی تۆ بە دەریای دەزانی کۆشکێکە لە شوشە، بەڵقیز وتی ئەی پەروەردگارم، بەڕاستی من سستەم لە خۆم کرد و لەگەڵ سولەیماندا منیش ملکەز بووم بۆ پەروەردگاری قال يا قوم لمتستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وتي <تصفيق> اي لكم بوتي فلذ كان بهاتني سزا ولا بيش هاتني رحمتو تاكا بوتينا غرينا داوي لي خوشبون ناكن الاخوه ترحمتان قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وتيان اي ما شومي شو ميو نقبتيبوين بهوي توو اواني لقض تودان صالحوتي هوي او نقبتيي اي ولا لا اخوايا كبابا وريتانا نخير بالكو إيه وقل لك أنت وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لو شاري صالح ده نوكسهبون لزوي دا خراب كاري أنذكر بهذ الجرثاية أنذكر. قالوا تقاسموا بالله لن بيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإننا صادقون وتيان <تصفيق> بيكتري سوين بخوان بخوا كبشوداه رجده صالحو همويا لنا ودبين. صالح و هەموویان لەناو دەبەین لە پاشان دەڵێن بە کەس و کاری ساڵح ئێمە ئاگامان لە کوشتن و تیا چوونی خێزانی ئەو نیە و بێگومان ڕاستیش دەکەین ومەکەڕوا مەکرا ومەکڕنا مەکڕا وهم لا یشعوڕون ئەوان نەخشە و پیلانیاندانا بە پیلاندانانێکی خراپ بۆ کوشتنی ساڵح ئێمەش نەخشەمان چێشا بۆ لەناوبردنیان بە لكات دا اوان هستياننا ذكر فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا ذمرناهم وقومهم أجمعين انزا سرنز بدا سرنزام بيلاني اوان تيلي هات بيقو من ايما اوانو غلكيان من همو بيكو لناو بير فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا ايه لقوم يعلمون ان جاء اوجخان وكان يانا صولو خاليا لبر او يستميان براستيلو براستي لو بسر هاتدا هندو بلغه بوكم الملك دصالات خوادزانن وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون واوكسا نما الرزقار ككبروان هنا ابو الاخواد ترسان وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ وَبَاسِ لُوطٌ بِكَّاتِئُتِي بِقَلَكَيْ أَيَ وَأَوْكَارَ زُخْرَافٌ نَاشِرِينَ دَكًا كَأَيٍ وَدَبٍّ نُدَزَانَ صَنِيبٌ نَاشِرِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ بل أنتم قوم تجهلون. براستي لاي آفرتان فما كان جواب قومه إلا إنهم أناس يتطهرون إن جاوالامي جل جلكيه تنبو جيجل ويكاوتيان لوتو خيزاني وشوين كاوتواني لشاركتان دركن براستي اوان كسانيكن خويا مباك رادا لم لمكر دوي ايما فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. إن ذا إما لوث خزان كيما الرزجار كرد ذق لها وسركى كبريار ماندا ما ندى أول ذي ما وانبي عليهم مطر فساء مطر المنذرين وبارانكما لبدر سريان ذا باران ذا آيت خراب بوباراني ترسين را وكان وللحمد لله وسلام على عباده الذي نصفه الله خير أما أم يشركون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل هي موسى سوستاج بوخوا وَسَلَامُ وَدُرُودِ لَسَرْ أَوْ بَنْدَانَيْ خواهَ لِي بجَارْدُون بُوْ پِغَمْبَرِيتي آيَ خواهَ بَعْشْتْرَيَا أَوْ بَتَانَيْ وَبَشِي خواهَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ اتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم أنتم بتو شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون آيه ذاتك آسمان كانوا زويد رسكردوا لآسمان وباران بوباران دون إن جابوا بارانا چەند باغچەیەکی خاوەن جوانیمان ڕواند کە ئێوە نەتان دەتوانی درەخت و ڕواوی ئەو باغچەیە بڕوێنن ئایا هیچ پەرستراوی تر لەگەڵ خوادا هەیە نەخێر بلام بەڵام ئەوانە لا لادەدەن لە ڕێگای ڕاست أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آيَا زَاتِ كَزَوِي كَرْدُوا تَجَيْقَي او دا ناو و لە ناو زەویدا چەند ڕووباری و وە تیای چیای گەورەی بۆ زەوی داناوە وە لە نێوان دوو ئاودا شیرین و سوێر بەربەستی دا داناوە بۆ ئەوەی تێکەڵنەبن ئایا هیچ پەرستراوی تر هەیە لەگەڵ خوادا نەخێر نیە بەڵام زۆربەیان نازانن أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْضَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ آيَزَاتِ كَدَدْ بَهَوَارِ نَاتَّارُ دَمَاوَوَا كَاتِ هَوَارِ لِدَكَاتِ و انا خوشي و براكان لا دبات و تانكات جنشيني جلاني تري سرزوي اي پرستراوي چتر هاله گلخوادا نخيرنيه بلامزور کمبیر دەکەنەوە ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أَإِلَهُمَّ أَلَا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ آية ذاته ودكات بأستير لتاريخ على شودا وذاته كبعض النيرد بمجددار باراني رحمتي آهيت بارستلاويش تيتر هاي لقال خوادا خوا بلنتر لوي داي بشي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 ئایا ذاتی کە لسرطا و بونه ور بدی پاشان دوای مردنی جارێکی تر دروستی و ذاتی که لآسمان و زوی و رزق و روزی تند داد آیه هیچ پەرستراوی تر ترهی لگل خواده نخیر نیا ای محمد صلی الله علیه وسلم بلی بێنن ئەگەر اگر راز دەکەن. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلَكَسَانَكَ لَأَسْمَانَ كَانُوا زُويدًا غَيْبَ نَازَنًا بَزْكَ الْإِخْوَاءُ تَنْهَاء أُودَيْ زَانِيُو أَوَان حَزْنَا كَانَتْ كَاتِ زِنْدُودَ كَرِنَوَ بَلِ الذَّارِكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمول بل كو زانياري اوان در باري روج دوائي كورتا وبرناكات زانياريه چوايا انيا بل كو لباري روج دوائيه و اوان لقمانو دودليدان بل كو اوان لو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ وَأَوَانَي بَيْبَا وَرْبُونَ دَيَنْ وَدْ آيَكَاتِ إِمَا وَبَاوُ بَا فِرَانْ مَانْ بُوءٍ بَخَاكِ لقد وعذنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. سؤال بخوا براستي أموا وبأبى ما لم أفتح بلين أم زندو كرنا أم هرشي محمد صلى الله عليه وسلم لما اندكات تنها درود لسيجل بيش وكان كنسرا والتوا. قلسيرو في الأرض فاضو كيف كان عاقبة المجرمين. أي محمد صلى الله عليه وسلم. تيام بري. برون بكرن بزوي ولا تاندا. إنذا سرنز بدن بزانن سرنا تاوان باران تون بو تيان بسرها ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون خفت مخوب او انكبر وانهينو <تصفيق> سينغو دلت تنبيلو بيلاو فيلانو خرافاني داي كندجبتو ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ندان امبليني سزاي بيمانددان كيديت أجرئه والرأس ذكّن. قل عسى أي يكون رد فلكم بعض الذي تستعجلون. أي محمد صلى الله عليه وسلم. بل لواني زول يتان ونزيبو بيتو. لو سزايب فلا داوي هاتني وإن ان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وبراستي پروردگار تخون فضل ساکے بلام ربك لا ما تكن صدورهم وما يعلنون. وە بەڕاستی پەروەردگارت ئاگادارە و دەزانێت بەو دوژمنایەتی و چینەی لە دەرونیاندا دەیشارنەوە و بەوەش دەری دبرن وما من غائبەت فی السماء والارض الا فی کتاب موبین وە هیچ شتێچی نادیار نیە لە ئاسمان و زەویدا رون لە المحفوظ ڕوون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. برأسي أم قرآن ديجريتو بونوي إسرائيل زربي أو مثلك أوان تيدات يا وزن. وَإِنَّهُ لَهُ دَوَّ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وبراستي ام قرآن رينموني مهرباني بو ايمان داران إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم براستي پر وردقار الدادوري دكار لنيوانيان دابا بريار خوي وخواب دا صلاة زانايا فتوكل على الله إنك على الحق المبين كوابو فجد هر باخوابه بستا براستي تول سر ايني چي راست تروني انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمم الدعاء اذا ولوا مدبرين براستي ناتاني بان قوازد بمردو كان ببستيني بان قوازد بواني كرن بجنيني كاتب وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وتو ناتواني چويران رزقار كيلا قمرايي كان رينموني هم بكيت دجنويني برواب آية نشان كان إيمديني سنك أوان هميش ملكة بوهاق وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أو بليني كم يكشف روداني قيامة جان لبريج لزوي دردهينين بيان قسان لجلد ذكات ضلي براصتي أم خلك باوري راستقينا نهنا باء تكان إما ويوم نحشو من كل أمة فوج من, من يكذب بأياتنا فهو يوزع أي محمد صلى الله عليه وسلم باسی ئەو کل همو لە هەموو میلتێک پۆلێکی زۆر کۆ دەکەینەوە لەوانەی ئاتەکانی ئێمەیان بە دروە دەزانیئجا ئەوان لە پێش و دواکەوتن بەرگری دەکرێن بە ڕێز دەڕۆن حئ بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ هتاك تيدن بوشفيني كوكر نويا خوا أفرميه آية إيه وأي تكاني من تم بدرو دزاني وبه ورطان بينه هنا لكات يقدر هتزاني يارياك تندرب باريا النبو آية إيه وتي دنيا. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وبريال سزادانيا بسراد سبي بهو استمكاري نوا إن ذا أوان هتقصناكن ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آيابي بروآيان نيانزاني وونابينن اي محشو ماان سازاندوا بو اوي اوان آرامي تيابگرن وروج ماان رونا كردوا اي شوكاري تيادکن براستي لمدا تنبلغو نشانه بو کساني باوردن بخوا وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِرِينَ أي محمد صلى الله عليه وسلم باس أو روجبك فودك ريب شيبورداء زاهركز لآسمان كانوا زويدايا ترسيو رادس لكي همو دمرن زيگا لوكسان اخوا بيوه بآران بنون امرن وهمو بملكتيو سرشوري دين ولا اخوا وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء اینهو خبیرون بی ما تفعالون و چیایانە دەبینی وادەزانی دامەزراون واد زانی دامز کاتێ لشوینی کرا دا کاته فوق را بشای پور دا وکو هور دارون اما درس کراوی او خوایا که هموشتی چی باو پری پیچی درست کردوا براستی خوا ئاگادارە بە بحر ئێوە دەیکەن دیکن من جا حسنَتِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئذٍ آمِنُونَ هر كردوي تاشي كرد باد لراجع دويدا پاداشتی لو كردوي بوها و آواند لترسو نیان لترسودات سلکانی جوری او وفي السيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وهر کس خرافة كرد بيت لو رجد بسر رود متاوياً داخرين ناو آگري دوزخ آية سزاد درين جيلا ويدتان كرد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولهم كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بل يبيقمان من فرمانم في كتنها كتنهاى أم شارك أمشارك مكية ببرستم أو خوايي الرئيس أم شاري حرام كردوو هموش تيكتنهاه خوايا وفرمانم في ادراوة بم وَفَرْمَانِمْ بِيَدْرَا وَكَ قُرْآنِ بَخُوَيَنِمْ بَسَرْخَلْشِي دَا جَا هَرْكَسْ هِدَايَتِي وَرْقِرْد او بيقوماً تنها بوخوي هدايات وردقره قازان زكي بوخويتي هركس ايج قم رابيت زياني بوخويتي وبله براستي من تنها يكيكم لترسينا ران وَقُلِ الْحَمْدُ لله وما ربك بغافل عما تعملون وبلهاموس پاس با خوایه او خوايا بزوی ايتو نشان كاني نشان اي وداد اي وجدان الناس كايت كان اخوان وفرورد گارد با اغاني لويك اي وديكن